اِنَّ الَّذِينَ يُغَضِّبُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ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 فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وألموا أن فيكم رسول الله لو يطيقكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان أولائك هم الراشدون فضلًا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنئك ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أي كل لحم أخيه ما يتأفك رهتموا واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الناس إن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 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلككم من أعمالكم شيئا